السؤال رقم 21 يجب أن تتم الإشارة إلى الحمولة الخارجية للعربة عندما تفوق ألف مقدمة العربة ب مؤخر العربة بأكثر من متر واحد جيم علو مترين اثنين أعيد يجب أن تتم الإشارة إلى الحمولة الخارجية للعربة عندما تفوق ألف مقدمة العربة با مؤخر العربة بأكثر من متر واحد جيم علو مترين اثنين